وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكين أن لمدينهم اللذر تضالهم ولا يبدلنهم